فَقَالُوا إِنَّمَا جِئْنَا لِنَعْبُدَ كَمَا عَبَدَ الآدَمُ فَأَكْفَرُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِن قَبْلِكَ كُفِرُوا وَضَلُّوا سَتَجِئُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ دَمُكُمْ وَلُحُومُكُمْ وَلَا, ولا تُنْطِقُونَ وَلَكِنْ قُلُوبُكُمْ وَلَكِنْ قُلَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ كَثِيرًا مِّمَّا تعمل وذلكم ظنكم الزكيرا أنتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاترين فإن يصدروا فالنار متولهوا وإن يستعقلوا فلاهم وطيطناهم قرنى فلينونهم ما بينهم ولا قلبهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول فيهم من قبل غلق من قبل من قبل إنهم كانوا قاضين وقال الذين كفروا لا تسمعوا ذات من آدم لعلكم ترونه تران كيف ان الذي كفر وأن الذي كانوا يعملون ذلك جدا أحدى إلا من نار لهم في هذا أرغب لجدا বল